بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 أنكم بعد ذلك لم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 وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ مِنْه لَقَادِرُونَ فَإِنْ لَكُمْ به جنات من نخيل وأعناب لكم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبط بالدهن وصبغ للآكلين.